عِرا مَذَاتِ العِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي البِلادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ نَجَاهُ الصَّخْرُ فِي الوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي البِلادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ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 ما إذا مبتلاه فقدر عليه نزقه فيقول فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحا 122. وتأكلون التراث أكلا لما 123. وتحبون المال حبا جما 124. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 125. وجاء ربك والملك صفا صفا